فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وطبقناهم الوعد فأنجيناهم ومن مشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أَكَمْ خَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ بَلَمَا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا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 والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكُم الْوَجْهُ مِمَّا تَصْفُونَ وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عَادَهُ لَا يَسْتَكْذِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْضِحُونَ اللَّيْلَ وَالْهَارِ وَلَا يَفْتُرُونَ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 111. قبلك من رسول إلا أَنَّهُ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 112. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون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 ذلذلك نجز الظالمين <تقال> اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا فارقتان ففتاقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تنيذ بهم وجعلنا فيها فجاجا شغلا لعلهم يهددون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 وابنوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم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 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْلَهُم آلِهَةٌ كَمْنَعُوهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْطَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْبَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالضيب وهم من الساعة مشفقون 5. És az egyah Francbunk van, akkor mégis voltam Maseid az é resolezdük a. 6. Kötül... 7. Köszönöm, hogy Semásirol, akitől ők nem érkeztek, azt mondják: "Mondtuk, hogy أم أنت من اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والأرض الذي ففرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وكالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجدرين فجعلهم جباذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له قُبِّهِي عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِ يَا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 سرين ونذئنه ونوقن إلى الأرض التي ذرفن فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلَه وَكُلَّ ذَٰلِكَ خَلِيلٌ وَذَٰلَهُمْ أَئِمَّةٌ أمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه فقما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعملوا خبائس إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى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 وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صْنْعَ النَّبِيِّ سُلَيْمَانَ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَصْفَتًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَاعَ فيها وكن ما بكل شيء عالمين ومن السياطين من يغوصون له ويعبدون عمل دون ذلك وكن لهم حافظين وأيوب ابن داربه. يضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومشلكم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذلكس كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصبحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير وَيَدْعُولُنَا رَوْضًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا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 وَحَرَّمُوا عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَٰذَا أَن لَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُطِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدِيدٍ يَسِلُونَ وَقَدْ وَعْدُ الْحَقِّ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 أنكم وما تعبدون من دون الله حفظ جثما أنتم لها لو بَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطل السماء كطي السجل من الكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا اننا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا سَلَكَ إِلَّا رَحْمَةً <كش> لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُحَادِ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَتُونَ مُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ وَلَوْ فَقُلْ أَذَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ أَمْ أَبْعِدُ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين قَالَ رَبِّ احْكُم اللَّهُ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ